صفحة محبين فضيلة محبين ل ا ش ي خ ا ل د ك ت و ر صالح ابن محمد آل طالب ا آل ل محمد ب تقدم أعوذ ل ه من ا ل ش ي الرجيم ط ا ا ن ل ل بسم ه الرحمن الرحيم ا ل ح م د ل ل ه ا ل ذ ي له م ا في ا ل س م ا ا و ت وما ف ي الأرض ل و ه الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير في وهو يعلم م ا ي ل ج ف ي ا ل أ ر ض و م ا يخرج م ن ه ا و م ا ي ن ز ل من الساعه م ء وما ي ر ج ف ي ا وهو ا ل ر ح ي م ا ل غ ف و ر و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا لا ت أ ت يا ن ل س ا ع ر ح ل ا ل ر ب ي ل ا أ ت ي ن